بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أذراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما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 إنه لقول فصل وما هو بالهدي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل